يحن إلى أرض الحجاز فؤادي يحن إلى ويحلو اشتياقي نحو ما كتحادي <تصفيق> ولي وَلِي اَمَلُ لَازَالَ يَعْنُو بِهِمَّنْ فِي إِلَى الْبَلْدَةِ الْغَرَّاءِ إلى البلد تير غراب إلى البلد تير ولي أمر لدن، لي أمر لدن. لا إلى البلدة الغرّاء، إلى البلدة الغرّاء، إلى. اكرمنا بحج بيتك اكرمنا بحج بيتك وزيارة حبيبك يا